الله من الشيطان العزيز All right. Yeah, <laughs> I نذنيننا فذاك هو الصيد نذين شر Oh um... Oh, God, I'm YEAH! All right. mm Dat kom أعوذ الله الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من Oh, <laughs> oh, Mom! Waarom is